خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً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 رق فَإ الله كان بما دعمل المونَ